الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين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 ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلًا والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن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 أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم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 وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ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 قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم السماوات والأرض